الفصل الحداشر من كتاب علاقات خطرة لدكتور محمد طه الحزن الأزرق الدافي عن فيلم Inside Out بتخض جدا لما شوف كتاب عنوانه كيف تتخلص من أحزانك أو لا تقلق بتخض اكتر لما الاقي حد عمال يطبطب على حد بشكل مبالغ فيه او يخفف عنه بطريقه سطحيه مليانه اختزال لمشاعره بكلام من نوعيه ما تزعلش يا راجل اضحكي بس كده خليك فرحان على طول يعني ايه ما تزعلش او ما تحزنش او ما تتالمش اللي هو ازاي يعني الحزن مشاعر زيها زي الفرح بالظبط والألم تجربة إنسانية فريدة بتكبر صاحبها وتفتح عينه وتغير هو ينفع عيش بجزء واحد من إنسانيتي وألغي بالأجزاء هو ينفع أني أتجاهل شعور من أهمه وأعمق المشاعر الحية على الاطلاق وأعتبره مش موجود أو حتى وجوده مرفوض لمجرد أنه مؤلم شوية أو بيوجع شويتين فيلم Inside Out بيجاوب ببساطة شديدة جدا على الأسئلة دي ويقول لنا بصوت عالي لا ما ينفعش أول رسالة استقبلتها رايلي طفلة المولودة حديثا من أبوها كانت ألاستي قطعة من الفرح وكانت الرسالة التانية اللطيفة جدا اللي أمها بتوصلها لها دايما وقت الشدة والحزن يجب أن نبقى مبتسمين فذلك يساعدنا keep smiling happy girl علشان كده رايلي الصغيرة قررت تسلم دفة عالمها الداخلي لنوع واحد بس من المشاعر النوع اللي تربت وتعلمت أنه لازم يفضل موجود على طول حتى في أشد الأوقات وأحلك الظروف مشاعر الفرح وكررت انها تحاول بكل طريقة تخفي أو تنكر وساعات تحارب أي نوع تاني من المشاعر الإنسانية الطبيعية زي الخوف والغضب والشمئزيس وطبعا وبشكل خاص جدا الحزن رايلي كررت انها ما تحزنش أبدا تمر الأيام وتكبر رايلي وتضطر انها تواجه اول تجربة فقد في حياتها لما أسرتها تقرر تسيب البيت اللي عاشت فيه سنين طويلة وتنقل لبيت جديد في ولاية تانية وبالرغم من ان أي طفل في موقف زي ده من حقه يحزن ويتقلم لفقد مكان طفولته وذكرياته وأهمه وأجمل سنين عمره إلا ان رايلي حاولت بكل طريقة توقف السرايان الطبيعي لمشاعر الحزن جواها واستخدمت في سبيل ده كل ما قوتيت من وسائل دفاعية نفسها واستحضرت كل ذكرياتها المبهجة قرأت كتابات الإرشاد وكتبت قائمة بكل الأمور اللي بتسعدها وعفرت نفسها بشدة للتأقلم مع الوضع الجديد وكانت شعرتها طول الوقت دائما هناك طريقة لقلب الأمور وإيجاد المتعة كوني سعيدة لا تقلقي سنتأكد أن غدا هو يوم عظيم آخر وبدوره سيصبح عاما جميلا إلى أن تصبح الحياة بأكملها جميلة رايلي ببساطة مدتش نفسها حق الحزن وحاولت تحجمه وتمنعه وتنكره وتحصره في دايرة صغيرة جوا حتى بعيدة جواها رايلي ما سمحتش لنفسها تتقلم ألم الفقد ولا حتى تحسه ولو في أحلامها زي ما شافت وزي ما تعلمت وزي ما وصلها من أبوها وأمها لكن وزي ما هو متوقع أي خناقة بينك وبن نفسك هتطلع منها خسرون وأي محاولة لتجزئة نفسك وتقسمها والتخلي عن بعض منها لن تنتهي إلا بالفشل واي إنكار أو تحجيم لجزء أصيل من تكوينك مش هيكون لي أي نتيجة غير الإنهيار وده اللي حصل مع رايلي اللي عند لحظة فارقة انهارت وتلخبطت وتفككت تصرفاتها بقت غريبة مشاعرها بقت غير مناسبة وأفكارها بقت مش طبيعية حتى أحلامها بقت ملخبطة وبدأت رحلة رايلي جوه نفسها علشان تشوف حل وتدور على طريق للرجوع في الرحلة دي كان على مشاعر الفرح ومشاعر الحزن انهم يقربوا من بعض أكتر ويعرفوا بعض احسن ويوصلوا بأي شكل لبر الأمان الفرح في الرحلة دي كانت بتمارس الدور اللي هي عرفاه ومتعودة عليه ومش بتلعب غيره وهو إنها تبزي المجهود راهيب في إدفاق جو البهجة على كل شيء والتخلص من أي حزن على الاطلاق. لكنها في الحقيقة بتكتشف في الرحلة وبنكتشف معاها تفاصيل جديدة وجوه مختلفة وأبعاد أخرى للحزن الحزن كانت مثقفة أكتر كانت لبصة نظارة من كتر شغفها بالقرية والمعرفة علشان كده كانت مليانة هدوء وحكمة أيوة حكمة الحزن هي اللي كانت عرفة طريق العودة لمقر قيادة العالم الداخلي وكانت بتقوم بدور المرشد والدليل وساعات المنقذ بعيد النظر الحزن هي اللي حست الصديق الخيالي الفيل وقت مزعل وتعطفت معاه ودت له الفرصة يبكي ويتقلم على فقد عربيته الجميلة. على عكس الفرح اللي حاولت كعادتها تطبطب عليه وتشغله عن حقيقة مشاعره علشان تتحول دموعه لقطع جميلة من الحلوة في مشهد رائع ينتهي بأنهم يقدروا يلحقوا قطار الأفكار الاخير إلى مقر القيادة. الحزن كانت صاحبة كل الأفكار الإبداعية الجديدة في حلم رايلي علشان تخليها تصحى من النوم وفي الوقت اللي قررت رايلي فيه إنها ترجع لورا شوية تنقص بلغة الطب النفسي وتهرب من بيتهم الجديد وتروح للبيت الأديم في محاولة يائسة للهروب من حزن وألم الفقد يجي أروع مشاهد الفيلم اللي فيه الفرح تسمح لنفسها أخيرا بالحزن وتسيب نفسها تتقلم لفقد بيتها القديم وفقد طفولتها اللي مش هترجع تاني وفقد أصدقائها وجودها معاهم وتكتشف الفرح أن الحزن ساعات بيكون معاه شجن وساعات بيكون معاه ونس من القريبين ومساعدة من الآخرين وفي درس عبقري يقرر الصديق الخيالي الفيل هو كمان أنه يقبل الفقد ويقبل الحزن ويقبل الألم لما يضحب مكانه في عربيته الجميلة الطائرة علشان يخفف عنها الحمل ويهون عليها الطيران ويزرع في الفرح الأمل من جديد أمل معجون بالحزن وتتسلم الحزن قيادة دفت رايلي علشان تديها من شجنها وثبتها وحكمتها وتصبغها بلونها الأزرق الدافي ويكون السماح بوجودها هو الطريقة الوحيدة اللي تثني رايلي عن فكرة الهروب وترجعها لأسرتها تاني وفي مشهد ختامي رائع تسمح رايلي لنفسها بالتعبير عن حزنها لفقد بيتها وألمها للبعد عن أصدقائها واشتيقها لطفولتها وذكريتها وتبكي رايلي ودمعها تنهامر زي اللقلق على خدها وتطلب من أبوها وأمها بكل صراحة إنهم يحسوا بيها وما يطلبوش منها تفضل سعيدة على طول وما يغضبوش من حزنها وإنهم يدوها الحق في الألم ولا يملك الأبوين في اللحظة دي غير إنهم يفتحوا لي هقلوبهم وعقولهم وكمان حضنهم الشافي اللي بيجمعهم من تاني واللي في نفس الوقت بيجمع كل أجزاء رايلة على بعض في كل واحد جديد وجميل الفرح، الخوف، الغضب، الاشمئزاز، والحزن الحزن الأزرق الدافئ حق الحزن إليك هذه المفاجأة انت من حقك تحزن أيوة تصور، اتربينا وتعلمنا ان الحزن عيب، الحزن ضعف، الحزن غلط، مع ان الحزن مشاعر إنسانية ربنا خلقها فينا زيها زي الفرح وزي الغضب وزي الخوف، لكننا بنهوى نكون آلهة او أنصاف آلهة، لا تضعف ولا تفشل ولا تحزن، خليك راجل ما تعيتش، يا بنت عيب تدمعي كده قدام الناس، يا جد عجمة دمال، دي الرسائل اللي بتوصل لنا عادة خلال التربية وخلال التعليم وطبعا من خلال مجتمعنا اللي بيعودنا نمارس إنسانيتنا وحقيقتنا خلف الجدران ونمارس تشوهنا لنفسنا وتزيفنا ليها في الشوارع وأمام الناس إمتى آخر مرة حضرتك حزنت؟ كتير جدا طبعا لكن إمتى آخر مرة حضرتك سمحت لنفسك تعيش حزنك بجد؟ قليل جدا طيب إمتى آخر مرة قبلت حزنك خفتش منه أو حاولت تنكره؟ أقلب كتير أنا طبعا مش بتكلم عن الحزن اللي هو العياط والسح والشحتفة أنا بتكلم عن الحزن اللي هو حالة إنسانية عميقة جدا من الشجن والألم مليانة مراجعة للنفس وتأمل داخلي حقيقي وعودة هادئة إلى قواعدك تلتقط فيها أنفاسك لتبدأ من جديد الحزن حق زي ما الفرح حق والخوف حق والغضب حق ما ينفعش قص حتة مني بكل بساطة كده وارميها واتخلى عنها لمجرد انها بتوجع النهاردة قص الحزن بكرة قص الخوف بعد قص ما يتبقى من إنسانيتي وطبيعتي البشرية الحقيقية الضعيفة ومش هيفضل مني غرشتات ورماد وبقايا مهلهلة من حقك تحزن زي ما هو من حقك تفرح ومن حقك تغضب ومن حقك تخاف ففي بعض الحزن حكمة وفي بعض الحزن نور ومن بعض الحزن يولد الأمل، هتسألني دلوقت، يعني مطلوب مني أسيب نفسي للحزن والألم كل شوية؟ لا طبعا، مش ده المقصود، المقصود أنك تسمح لنفسك تعيش مشاعرك زي ما هي في وقتها وبجرعتها المناسبة، من غير ما تهرب منها أو تنكرها أو تعتبرها مش موجودة أو حتى تغرق فيها لوحدك، مطلوب منك تسمح لنفسك تعيش إنسانيتك وحقيقتك من غير اختزال أو تشويه أو نقصان وبرضو من غير مبلغة أو تضخيم أو استفزاز من حقك تحزن من غير شحتفى زي ما هو من حقك تفرح من غير خيلاء ومن حقك تغضب من غير فجور ومن حقك تخاف من غير ملخفص حقك جربت دعب لكده؟ غالبا لأ طيب جرب وهتعرف بنفسك انت كنت حارم نفسك من ايه وما تنساش توصف وبدقه شديده جدا النفس الطويل العميق اللي هتاخده جنب اول حد يحس بيك ويونسك ويربط على كتفك دي مش دعوه للحزن دي دعوه لقبول الحزن كشعور انساني حقيقي واصيل مش الهروب منه او تجاهله او الغرق فيه وفي وحدته وسواده دعوة إنك ترجع كل حتة منك لمكانها وتسيبهم يقربوا من بعض ويتلملموا ويلتحموا ويلتقموا في كل واحد صحيح وجميل وحكيم ومبدع دي دعوة للحياة ففي الفرح حياة وفي الحزن أيضا حياة الفقد الأول والفقد الأخير أول تجربة فقد بنتعرض ليها في حياتنا هي تجربة فقد الأم أو بألفاظ أدق تجربة الفقد المحتمل للأم الطفل بيعيش فترة من حياته، غالباً أول ست شهور من عمره، في حالة رعب فظيع أنه يفقد أمه، اللي هي بالنسبة له كل العالم وكل الناس، ويكون جواه سيناريوهات وتخيلات كتيرة جداً عن فقدها أو اختفاءها أو موتها، الفترة دي بالنسبة له فترة خوف وشك وارتياب من أي علاقة وأي آخر، يخاف يقرب من أي حد حتى منها هي شخصيا احسن يفقده ولو قرب يخاف يبعد احسن يفقد نفسه ويدوب في الألم دوامة رايحة جاية من القرب والبعد والكر والفر والراحة والوجع فترة صعبة ومعقدة ومليانة مخاوف وشكوك لدرجة انهم بيسموها الموقف الارتيابي بس بعد شوية وعي الطفل بيوسع وعقله بيكبر ومدركه بتزيد ويبدأ يكتشف أنه علشان يعيش في الدنيا دي مهم أنه يقبل الفقد، فقد أمه، فقد الآخر، أي آخر يقرب له ويحبه ويتطمله. يكتشف ان لعبة الحياه لعبة مؤلمة، وأن لو ليها قوانين فأول قوانينها هو قانون الفقد، فقد أي حد وأي حاجة. وبنكون وقتها في اختيار صعب جدا، يمكن أصعب اختيار في حياتنا. إما إننا نرجع لورا لنمط علاقاتنا الأديمة اللي فيها يا إما نقرب قوي لغاية مندوب في اللي بنقرب له يا إما نبعد قوي وما نعملش علاقة حقيقية أصلا أو إننا نقبل احتمالات الفقد ونستحمل ألمه ونكمل حتى لو موجوعين أو نفضل مترددين بين الاختيارين طول عمرنا اللي بيختار الاختيار الأول بيكون مشروع مريض نفسي جاهز للتنفيذ في أي لحظة اللي بيفضل متردد برضو بيكون مشروع مريض نفسي من نوع آخر أما اللي بيقرر أنه يقبل ويستحمل ويكمل فده هو اللي قرر يحياه مش بس يعيش ودي أعلى درجة من درجات النمو النفسي واسمها للمفاجأة الموقف الاكتئابي اسم غريب مش كده؟ لأ هو مش غريب ولا حاجة هو اسمه اكتئابي علشان بيكون في ألم ألم رؤية الحياة بجوانبها الكتير الخير والشر، اللبيض والسود، الصح والغلط ألم قبول الفقد وقبول التغيير وقبول الموت ألم قبول النفس بكل ما فيها وقبول الآخر بكل ما فيه ألم البصيرة، ألم التأمل، ألم الحكمة ومن وقتها نتعلم أن كل خطوة في حياتنا بيكون فيها فقد وعلينا اننا نقبله نكبر ونشتغل ونتجوز ونخلف لكن تفضل احتمالات الفقد قائمة كل يوم وكل ساعة وكل لحظة نفقد طفولتنا وذكريتها، نفقد لعبنا وقضتنا وسررنا الصغير، نفقد حبيبنا وقريبنا وأهلنا، نفقد بيتنا وشارعنا وساعات بنهاجر ونفتقد بلدنا ومهما حاولنا نهرب من ده أو ننكره أو نستخدم شوية دفاعات نفسية علشان ما نحسش به هتفضل الحقيقة اللي مفيش منها أي مغرب أي مهرب وتتحول الحياه إلى حالة من التأمل الداخلي المصبوغ بألم الرؤية ودرجة عالية من السكينة والهدوء اللي فيهم شجاعة الحزن وبسالته وقدر هائل من القبول لكل شيء وأي شيء ارجع كده بقى للفيلم واكتشف معايا ان العمق الحقيقي ليه مش هو أبداً العبقرية في ترجمة المعلومات العلمية إلى احداث وشخصيات ومشاهد من أول المشاعر الخمسة والذكريات الأساسية وجزر الشخصية وقطار الأفكار وتكوين وظيفة الأحلام. كل ده ممكن تقرأه في أي كتاب علمي مبسط وملون للأطفال في أي مكتبة عامة في شوارع أي دولة غربية. العمق الحقيقي للفيلم هو قبول الفقد. هو لحظات اللاتينجو راجع معايا كل المشاهد الفارقه في الفيلم رايلي تعبت علشان ما قبلتش فقد بيتها رايلي قررت ترجع وتنقص وتتفكك علشان ما قبلتش فقد طفولتها وذكرياتها مع اهلها واصحابها اهلها ظلموها لما كانوا مش بيسمحوا ليها تعبر عن حزنها والمها الفقد أي حاجه وكانوا بيعلموها وبيطلبوا منها طول الوقت انها تفضل سعيده ومبسوطه وبتضحك لكن رايلي اتغيرت لما قبلت فقد البيت والطفولة والأصحاب وصاحبها الخيالي الفيل ساعدها لما هو كمان قبل يفقدها ويفقد عربيته الجميلة الطائرة وأهلها قدموا ليها أحلى هدية لما سمحوا ليها تكون نفسها وتحس بألم وحزن الفقد وحسوا بيه معيها ده الفيلم ودي رسالته ودي برضو رسالة الفصل ده الفقد حق الحزن حق قبول الفقد نجاه قبول الحزن حكمة الفصل الاثناشر قبول الموت حياة طبيعي جدا يكون جوانة غريزة للحياة دافع للبقاء حاجة بتحرك كل واحد فينا للاستمرار في الدنيا غريزة الحياة دي بتعبر عن نفسها بطرق كتير جدا منها الجوع اللي بيدفعك انك تاكل علشان تمد جسمك بشوية طاقة كل كام ساعة والعطش اللي بيخليك تروي خلاياك بوقود الحياة طول الوقت والجنس اللي بيمنحك متعة جسدية ونفسية هائلة تساعدك على تحمل بعض مشاق المعيشة وفي نفس الوقت بيحافظ على استمرار النوع البشري على الأرض إلى ما شاء الله مش بس كده الحب هو وجه من وجوه غريزة الحياة لأنه بيقربك من الناس وده في صالح الحياة واستمرارها وجودتها الصداقة وجه تاني من وجوه غريزة الحياة علشان بتخلي حواليك صمام أمان من العلاقات الصحية اللي ممكن تحميك نفسيا وقت اللزوم الشغل، السفر الاكتشاف، البداع، النجاح، الفرحة وغيرهم وغيرهم وجوه الحياه وغرائزها كتير جدا وكل ده طبيعي ومفهوم الغريب بقى هو إنه زي ما فيه جوانة غريزة للحياة فيه برضو جوانة غريزة للموت يعني الناس اللي بتنتحر مثلا دول ناس انتصرت فيهم غريزة الموت على غريزة الحياة والناس اللي بتقتل دول قاموا بتوجيه غريزة الموت اللي جواهم لخارجهم والناس اللي بترهب غيرهم أو ترعبهم دول برضو ناس بيعبروا عن غريزة الموت اللي جواهم بهذا الشكل الفجر مش بس كده برضو أحد وجوه غريزة الموت ان حد يستعز بالألم كلمة صعبة يستعز بالألم يعني يستمتع بالألم وساعات يسعى إليه وزي ما يكون بيعمل دماغ لما يتقلم هو فيه كده؟ آه فيه كده لما حد يتعرض لتجربة مقلمة او لخبرة مخيفة وبعد ما يطلع منها يدخل في تجربة زيها بالزبط وتكون نهايتها برضو مقلمة أو مخيفة على الأقل بنفس الدرجة ده وجه من وجوه غريزة الموت اللي جواه لما واحدة تكون دخلت في علاقة حب، صداقة، زواج طرفها التاني كان قاسي ومهم اللي مشاعرها وغير محترم لإنسانيتها وعاوز يفصلها على مقاسه وبعد ما تنتهي العلاقة تيجي بكل بساطة تدخل في علاقة جديدة تختار فيها حد له مواصفات شبه الشخص اللي فات بالضبط وتمشي معاه نفس طريق الأسوأ والقلم تاني وتكرر ده مرارا وتكرارا ده أحد وجوه غريزة الموت اللي جواه لما واحد يعد يلوم نفسه بشكل مرضي مبالغ فيه عمال على بطال مع كل خطوة وكل فعل وكل حركة، يعلق لنفسه كل يوم مشنقة ويجلد نفسه كل ليلة كم جلدة، أو ده بيمارس غريزة الموت كل يوم وكل ليلة. لما حد يتفنن في إيلام نفسه إيزاقها سواء نفسيا أو جسمانيا مر بالشعور الزائد والمرضي بالزنب ومر بإنه يظلم نفسه بأي شكل وبأي طريقة ومر بإنه يتعب نفسه يهلك أعصابه ويستنزف كل وجوده وحياته في شغله أو علاقاته على حساب نفسه وحقوقها كل دي صور ووجوه كتير جدا لغريسة الموت طبعا في وجوه أقرب وأوضح وأشهر من كده بكتير اليأس وجه من وجوه الموت الكره، الغضب، الحزن، الاستسلام وطبعا النوم اللي بنموت فيه كل ليلة ونصحة تاني يوم غالبا اتكونت عندك دلوقت فكرة عن باقي الفصل اللي المفروض أقولك فيه حافظ على غريزة الحياة وتخلص من غريزة الموت أو توقع الموت في أي لحظة واستعدله او الموت علينا حق لكن في الحقيقة ده مش هيحصل مش هيحصل علشان الموت جزء منك جزء حي عايش جواك وما ينفعش تتخلص منه ولا ينفع تتجاهل غريستو الكامنة داخلك. وعلشان في نفس اللحظة اللي بتتولد في جسمك خلايا جديدة بتموت قصادها خلايا تانية حتى وانت بتسلم على حد بإيدك بيموت الآلاف من خلايا جلدك بمجرد الاحتكاك. وعشان انت بتموت كل ليلة وتصحتين يوم الموت جزء من تكوينك الإنساني وجزء من تركيبك النفسي وساكن معاك في نفس الجسد. حد سأل نفسه مرة ليه أفلام جيمس بوند ومهمة مستحيلة واللي زيهم بيحققوا أعلى دخل ومبيعات؟ الإجابة ببساطة كما أعتقد هي علشان أن النوعية دي من الأفلام بتخاطب الغرستين الأساسيتين عند كل البشر غرست الحياة البنت الحلوة اللي دايماً تيجي مع البطل وغرست الموت البطل اللي طول الفيلم عمال يقتل أعداء ويتخلص منه والنفس السبب تلاقي أغاني الحزن والألم والعذاب رائجة ومشهورة زيها زي أغاني الفرح والبهجة والأمل إن ما كانش أكتر وأفلام الرعب ومصصين الدماء بتنتشر وبتزيد ويتعمل لمعظمها جزء تاني وتالت وحتى سابع لأنها بتخاطب على مستوى عميق جدا غريزة الموت اللي جوانا اللي جوانا كلنا إيه دا؟ في إيه؟ إيه كده؟ وكمل بالراحة وإنت تعرف في إيه إحنا تعلمنا ان الموت وحش رغم إنه حتة مننا وحفظنا إنه شر رغم إنه بيصحى معانا وينام معانا وصدقنا إنه بعيد رغم إنه عايش جوا كل حد فينا تفتكر ينفع إننا نتخلص منه؟ ينفع إننا نقطعه ونرميه ونعتبره مش موجود؟ ينفع إننا نفضل نتعامل مع أحد أهم حقائق الكون على إنه وهم؟ معتقدش أمال إيه اللي ينفع؟ اللي ينفع بجد هو إننا نقبله ونقبل وجود الموت فينا داخلنا ونشوفه على أنه الوجه الآخر من وجودنا مش نهاية وجودنا ونصدق أنه بيكمل الحياة مش بياخد منها وأنه إضافة مش نقصان يمكن ده يصل إحنا على الموت اللي برانا موت الأحبة والغليين وموتنا احنا شخصياً في فيلم رائع اسمه ميت جو بلاك في الفيلم ده بيقوم العبقري أنتوني هوبكنز بدور رجل أعمال كبير وشهير جدا بيفجأ بأن ملك الموت جاي يزوره في بيته ويقضي معاه كذا يوم وبعدها هيقبض روحه ومن اللحظة دي بتتقلب حياته رأسا على عقب أنتوني هوبكنز طول الفيلم كان في رحلة رحلة قبول موته وفي اللحظة اللي قبل فيها موته بطل يخاف منه وبطل يترقبه وعرف يعيش يحيى بجد وضرب مثل عميق جدا حتى لملك الموت نفسه كما يدعي الفيلم في معنى الحياة ومعنى الحب ومعنى الوجود وقت ما جاءت النهاية هو شخصيا اللي بادر بأخذ ايد ملك الموت المزعوم وسط اجواء احتفالية طليق برحلته زي ما قبول الضعف قوة وقبول الفشل نجاح وقبول الحزن حكمة قبول الموت حيا إحنا محتاجين؟ لا انا مش عاوز دلوقت أتكلم بصيغة إحنا ولا انت ده مش وقت صيغة المخاطب ده وقت صيغة المتكلم أنا عاوز أتكلم بصيغة انا وعاوزك تقرأ الكلام اللي جاي بصوت عالي بنفس الصيغة صيغة أنا أنا جوايا موت وجوايا حياة ما ينفعش أتخلص من واحدة منهم أو أستغنى عنها أنا جوايا موت وجوايا حياة زي ما جوايا ضلمة وجوايا نور اللي بيكملوا بعض بياخدوا من بعض ويدوا بعض أنا جوايا موت وجوايا حياة متدفرين في بعض مشيين مع بعض وساعات في نفس الاتجاه اللحظة اللي هقبل فيها الموت اللي جوايا هي نفس اللحظة اللي هقبل فيها غضبي وماسمحش له أنه يتملكني ويسيطر علي اللحظة اللي هقبل فيها الموت اللي جوايا هي نفس اللحظة اللي هقبل فيها خطأي وفشلي وضعفي وتأثيري وما أفش عندهم ولا خليهم يعطلوني اللحظة اللي هقبل فيها الموت اللي جوايا هي نفس اللحظة اللي هيلتحم فيها فجوري بتقوي هي اللحظة اللي هسمح لنفسي فيها أني أحزن في هدوء وأتألم في حكمة وأصبر في ثبات هي اللحظة اللي هقبل فيها الخوف والانقصار بساعات خبط الأمل هي اللحظة اللي هسامح فيها نفسي وسامح غيري هي لحظة ما يجتمع جوايا كل أبيض وأسود ويتقالف كل يمين وشمال ويتصالح كل نقيد مع نقيده هي لحظة أني نفسي تبقى نفسي كل كامل متكامل ملتأم ملتحم رائع بنقصينه وجميل بفنائه هي لحظة أني أكون بني آدم أخيرا على فكرة أنا شخصيا ما وصلتش لسه للحظة دي لأنها مش لحظة، هي رحلة، بس أعتقد أني حالياً على نقطة ما في الرحلة دي، والله المستعين. إوعى تكون بطلت تقرى بصوت عالي وبصيغة أنا، طيب، اقروها تاني من الأول بصوتك وعن نفسك.